قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِهِ أَوْ رَحْمَنَا فَمِينَ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَ نَبِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ